الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس الخامس والخمسون من مجالس شرح الدرع البهية في المسائل الفقهية للمحمّد الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، وقد تطرقنا في المجلس السابق إلى باب الاقطاع والإحياء والاقطاع، وتطرقنا إلى الشركة وليوم بحول الله تبارك وتعالى نأخذ درسين، الدرس الدرس الأول كتاب الرهن. والدرس الثاني كتاب الوديعة والعارية فنقول قال الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الرهن يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه هذا مختصر شديد لكتاب الرهن ولكن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى سار على الآثار والنصوص التي عنده ولم يتعدها إلى غيرها فلذلك قصر الباب خلافا لما قد يوجد في الكتب الفقهية من تطويل وتفريع وما إلى ذلك والرهن لغة الرهن لغة هو الحبس الله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينه وفي اصطلاح أهل العلم الرهن هو جعل عين متمولا وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفاء بمعنى أن الرهن هو عبارة عن مال معين أو عرض معين تعطيه لشخص استدنت منه مالا أو استسلفت منه مالا ضمانا لماله حتى إذا لم تستطع أن ترجع إليه ماله اقتطعه من ذلك الرهن الذي تركته عنده فهو ضمان وهذا من الوثائق الشرعية. الله عز وجل في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه شرع لعباده أمورا توثيقية لتوثيق الحقوق وعدم ضياعها. فمنها كتابة الدين ومنها الرهن. و هناك بعض المصطلحات يذكرها علماءنا رحمه الله تبارك وتعالى في كتبهم حتى تتبين لكم أبينها فالذي يجعل ماله لدى شخص معين يسمى الراهن الذي يجعل المال راهن. والذي يحتفظ بهذا العرض أو هذا المال يسمى مرتهن مرتهن والمجعول هو رهن أو عين مرهون واضح؟ فحتى إذا سميتوا الراهن والمرتهن والرهن لا تختلط عليكم هذه المصطلحات ومشروعية الرهن وردت في الكتاب والسنة وفي أثار الصحابة والسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وهو أمر مجمع عليه بين أهل العلم الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فرهان مقبوضا والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم توفى بأبي هو وأمي كما رحبت أم المؤمنين عائشة الصحيح توفي ودرعه مرغونة عند يهودي صلى الله عليه وآله وسلم وجماهير أهل العلم يرون أن الرهن جائز حضرا وسفرا خلافا لما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله من أن الرهن لا يشرع إلا في السفر أخذا من ظاهر الآية وهذا الظاهر لا مفهوم له لأن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة توفي ودرهما هو نتنى عند يهودي بينا أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، كقوله سبحانه وتعالى ورذائكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، وكقوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا هذا كذلك لا مفهوم له، إنما خرج مخرج الغالب كما يقول علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب قال يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه يجوز مع أن ظاهر الآية يفيد الوجوب بقول سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا هذا يفيد بظاهره الوجوب إلا أن هذا الظاهر صرف بإجماع الأمة على أن الرهن مستحب وغير واجب واضح وأما مطلق الجواز فتدل عليه أحاديث كثيرة ومنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأيضا ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي بأبيه وأمي ودرعه مرهونة عند يهودي في كيس بر أو شعير واضح قال والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ما معنى هذا الكلام معناه أنك إذا استسلفت من أخيك مالا ورهنت عنده دابتك فله الحق أن يركب هذه الداب ويخرج بها ومقابل ذلك يعلفها ويسقيها ويهتم بها وينظفها إلى أن تأتي بمالك فيرجع لك بهيمتك وبالمقابل يعني قياسا عليه أو ليس قياسا هذا قياس جلي تترك لديه سيارتك فيركبها ويمشي بها ويقضي بها مشاغلة بشرط أن يملأها من ماله بالوقود ويصلح زيتها إذا نفد ويهتم بها وايضا إذا تركت له عنده دابة من الدواب وكانت حلوب مثل بقرة أو ناقة فيحلبها مقابل إطعامها وسقيها وما إلى ذلك هذا هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله لا يذهب إليه أكثر أهل العلم إنما هو اختيار الإمام أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورضي عنه، وقد ذهب ابن الإمام أحمد والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إلى حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة والحديث رواه البخاري جميع العلم الذين رفضوا هذا الحديث قالوا إنه يخالف القياس وقالوا كيف يترك لديه الدب وهو هو يركب هذا فيه نوع من استهلاك هذه هذا الرحم وأما الإمام القيم رحمه الله فقد أطال في إعلام الموقعين في إثبات أن هذا هو الموافق للقياس لأن الآخرين يفرضون عليه أن يحسب كل ما ينفقه وما يفعله لهذه الدابة فبدلا من ذلك هو يطعمها ويسقيها ويقوم عليها ويركبها هذا هو الموافق للقياس وهو الموافق للعقل السليم وفوق ذلك هو الموافق للنص الصريح والقاعدة تقول لا قياس مع النص وهذا نص صحيح صريح وهو في صحيح البخاري واضح؟ فإذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من أهل الحديث وتبعهم عليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هو الصحيح الذي لا ينبغي أن يعول على غيره وهذا يعني من ميزة مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكاد يوجد نص لا يكاد يوجد نص صحيح أو أثر عن صحابي إلا ويذهب إليه ولا يعمل العقل ولا القياس ولا حتى يعني بل الإمام الشافعي نفسه هو الذي قاعد هذه القاعدة فذهب الإمام الشافعي رحمه الله قال إن القياس عندنا لا ي... لا ي... يعني نأخذ به إلا عند الضرورة كما أكل الجيفة ونشرب الخمر عند الغصة هذا لا يجوز أن إلا عند الظروف فكذلك القياس عندنا كان قال وهذا الذي قاله الإمام الشافعي هو لسان حال أهل الحديث كلهم وذلك الإمام رحمه رحمه الله يقول ضعيف الحديث عندنا خير من الرأي ضعيف الحديث عندنا خير من الرأي وكانوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم ونضر وجوههم يعظمون الآثار ولا يضربون لها الأمثال إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطعوا رؤوسه وقالوا على الرأس والعين ولم يردوها ولم يتفلسفوا على الحبيب مصر صلى الله عليه وسلم إلى صح الحديث وعلى قول إمام الشافعي إلى صح الحديث فهو مذهبي رحمه الله قال ولا يغلق الرهن بما فيه لا يغلق الرهن بما فيه كان من عدة أهل الجاهلية أنك إذا استدنت من شخص ورهنت عنده رهنا تتفق على موعد معين ترجع له فيه دينه ويرجع لك فيه رهنك واضح فكان إذا حل الموعد ولم تعطه المال الذي استسلفته منه يصبح في حل من ذلك المال ويأخذ رهينتك الرهن الذي تركته عنده يأخذه له وهذا معناه لا يغلقوا الرهن بما فيه يعني لا, لا يأخذه المرتهن والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الإمام الدار قطني وله شواهد عديدة واما قوله له غنمه وعليه غرمه فهذا معناه أن ضمان ضمان الرهن على الراهن على صاحبه بمعنى إذا زاد مثلا البقرة فولدت فالاولاد له واذا نقص كأن مرضت هذه البقرة أو تلفت أو السيارة تلفت من غير تفريط المرتهن فالضمان عليه ولا علاقة للمرتهن بالموضوع إلا إذا فرط وهذه قاعدة يا إخوة في المعاملات أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط واضح وسيأتي لها مزيد أمثلة في أبواب أخرى كالوديع المودع والمستعير والوكيل وما إلى ذلك أو كلهم يكونوا ما أعطيتهم المال ولا تركته إلا أن لأن الأصل فيهم الأمانة وأن أنك تتأمل أن يرجع لك ذلك بخلاف الغاصب هذا ليس أميناً ولذلك يضمن ما حدث في في مالك في المال المغصوب حتى ولو لم يفعل هو شيئاً لهذا المال لأنه في ضمانتي اغتصبه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم هذا ما يتعلق بكتاب الرهن كما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى واما كتاب الوديعة والعارية فيقول رحمه الله تبارك وتعالى تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخون من خانه ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ولا يجوز منع المعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله هنا مسائل المسألة الأولى ما هي الوديعة ما هي الوديعة الوديعة هي لغة ترك شيء عند غير صاحبه لحفظه لغة ترك شيء عند صاحبه لحفظه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينتهين أقوام عن ودعهم والجمعات أو الجماعات أو لا يخالفن الله بين قلوبهم عن يعني تركهم وشرعا الوديعة هي توكيل في حفظ مملوك أو محترم على وجه مخصوص تقول أو دعت مالي عند فلان يعني تركته لديه لأنه أمين وسيحفظ لي هذا المال وسأرجع إلى هذا المال وأطلبه منه بعد مدة وهنا مباحث لغوية قول الإمام الشوكاني تجب على الوديع والمستعير هذه كلمة وديع قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى إنه جرى على مجرى التسامح وإلا لغة لا يقال وديع إنما يقال مودع يقال مودع وهذا الذي علقه الإمام أحمد شاكر رحمه الله في نسخته المطبوعة في تعليقه على الرواس الندية بين أن هذه الكلمة ليست من اللغة العربية الفطيحة المسألة الثالثة وهي ما يسميه أصحاب البنوك المعاصرون اليوم يقولون الإيداع تقول تضع الوديعة أو يسمونها الوديعة والحقيقة أن ذلك المال الذي تعطيه أنت للبنك لا يجعلونه وديعة لديهم إنما كأنه استسلفوه منك ليعملوا به ثم إذا طلبته يرجعونه لك على حسب إذا كان بربا أو بغير ربا على حسب البنك هذه ليست وديعة الوديعة لا يعمل بها شيء تترك كما هي ولا تمس واضح فإذا هذا كذلك من باب هذا غير اسمها فهذا تسمية غير اسمها يعني الإيداع أو الوديعة التي في البنوك المعاصرة في البنوك المعاصرة اليوم ليست هي الوديعة الشرعية في الفقه الإسلامي معنى ذلك أن لها أحكامها الخاصة بها التي يشملها حكم السلف أو الإعارة أو ما إلى ذلك الثلف أو القرض إذا أنها باب آخر وليست مما نحن فيه الآن واضح طيب هذا الإيداع أو الوديعة وأما العارية العارية هي تمليك منافع العين بغير عوض تمليك منافع العين بغير عوض أقول لك أعرني سيارتك تقول على الرأس العين. فأنت لا تريد السيارة بذاتها إنما تريد منفعتها وهي أن تنتقل من مكان لآخر وتأثير. تقول أعرني كتابك أنت لا تريد هذا الكتاب بورقه إنما تريد العلم الذي فيه واضح؟ تقول أعرني مسجلتك حتى أسجل بها بعض الأمور فإذا أنت تريد المنفع ولا تريد نفس الشيء بخلاف الإيداع أو الوديع فهي مال تحفظه عند الشخص فبينهما شبه من النواحي واختلاف من النواحي واضح؟ طيب هي جائزة الاداع والاستعارة كلاهما جائز بالكتاب والسنة وعمل السلف سلف الأمة والحكمة فيه هي تسير على الناس ويعني ج يعني تقوية أواصر الأخوة بينهم وتنمية تلك العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وبين غير المسلمين كذلك فأنت قد تكون لديك بعض الأموال وليس لديك مكان تضع فيها فتأتي أخاك وتقول له يا فلان ضع هذا المال لديك أمانا وأنا أرجع إليه بعد فترة ليس لدي مكان أضع فيه أو تأتي إلى فلان وتقول له بارك الله فيك ليس لدي سيارة وأحتاج إلى أن أتنقل من مكان لآخر هل لا أعرتني سيارتك لمدة يومين أرجعها لك بعد ذلك تقول له سمع حب وكرامة أعطيك هذه السيرة تقوى أواصر الأخوة بين المسلمين واضح؟ هذه حكمة مشروعية هذه العقود هنا يقول تجب على الوديع والمستعيل تأذية الأمانة إلى من اعتمنه والأصل في هذا الكتاب والسنة فالله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والحبيب مصر صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسندي كما في سنن أبي داوود والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك وهذا الحديث أقول حسنه والترمذي وصحها الشيخ ناصر الألباني لكثرة شواهده. هنا مسألة يا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك بظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث يمنع أن تخون من خانك أخذ لك أمانة تركتها لديك فلا تأخذ أنت أمانة الأخرى تركها لديك هذا ظاهره ومفهومه ولكن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وجزاء سيئة سيئة مثله، وقال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما به والآيات في هذا المعنى كثيرة فكيف نجمع بين هذين النصين كيف نجمع بين هذين النصين ذهب بعض الناس إلى أن هذا عام وهذا خاص إذن يجوز لك أن تعاقب مثل ما به مطلقا إلا في الأمانة فلا يجوز لك أن تخون من خانك وهذا ضعيف. هذا ضعيف والذي عليه غالب أهل العلم أن هذه الآية وهذا الحديث فيه استحباب عدم خيانة من خانك فيه استحباب خيان عدم خيانة من خانك وإلا فالأصل أنه يجوز لك أن تقتص من من خانك وتأخذ له مقتار ما, ما أخذ لك وهذه هنا مسألة سملة مسألة الظفر مسألة الضفر وتنبأ لهذه المسألة وحاصل هذه المسألة أنك استأمنت فلانا على ملك من أملاك ثم خانك فيه وجحدك إما جحدك أو اغتصبت تلك العين فهل يجوز لك بمقابل ذلك أن تغتصب له ما يعادلها قيمة أو مثلا هذه المسألة فيها أربعة أقوال أذكرها وإن لم يكن قد ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نظرا لأن مسألة قد تعم بها البلوى القول الأول في مسألة الظفر <تصفيق> أنه يجوز لك أن تأخذ بمقدار ما أخذ لك بمقدار ما أخذ لك وإن لم يكن مثله وهذا قول الشافعية رحمه الله هو المعتمد عند الشافعية القول الثاني أنه يجوز أن تأخذ مثل ما أخذ لك من غير أن تزيد لأن الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها وهذا ما ذهب إليه الأحناف رحمهم الله تبارك وتعالى القول الثالث أنه يحرم عليك ذلك إلا بحكم حاكم، إلا بحكم حاكم، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واستدلوا بعموم هذه الأحاديث التي مرت معنا، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يميل إلى هذا القول وينصره هو وابن القيم، فإنهم قد نصوا، فإنهما قد نصا على أن على أن هذه المسألة فيها نوع من الشبهة فإنك مثلا إذا كانت إذا كان العمل الذي أنت عندهم مثلا قد هضموك حقك ولم يعطوك اغتصبوك في مال معين مثلا عميل لهم عملا فاغتصبوك في مال معين لم يعطوك حقك فإن تقول والله هذا الجهاز الذي فوق مكتبي وهو للشركة لي الحق أن أأخذهم إقدار ذلك المال الذي أخذوه مني على المذهبين الأوليين على المذهبين الأوليين يجوز على المذهب الشافعية والإحناف إن كان مثله يعني يجوز على قول شيخ الإسلام قال أنت إذا أخذته عامة الناس لا يعرفون تفاصيل ما بينك وبين الشركة وأنهم هضموك حقك سيقولون الله فلان مسلم وسرق فتتشوه سمعتك ويحصل يحصل لك ضد مقصودك، إلا إذا حكم الحاكم فلك سلطة عليهم وأمام الناس دمتك بريئة، واضح؟ هذه هذه وجهة نظر شيخ الإسلام وتلميذه بن القيم القول الرابع هو قول يعني لطيف أو قول الإمام بن حزم رحمه الله قال يجب عليك وعلى غيرك من من مشكلتك إذا وجد. كيف يأخذ حق يعني حقك أي أيأخذه؟ قال أن الله عز وجل يقول لأن الله عز وجل يقول أتى بهذه سئات سئتهم مثلها ووإن عاقب فعاقب هذه أوامر مثل ما تمعقبتم به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند عندما استأذنته في قالت إن زوجي أب سفيان شحيح ولا لا يعطين من قال خذي هذا أمر أنتي ولدك بالمعروف. الحقيقة أن القول بالإيجاب هذا يعني نوع من ال يعني فيه نوع من الغلو في الحكم. أما أرجع الأقوال يعني قد يقال إن قول الشافعية رحمه الله إنك إذا وجدت حقك تأخذه قول وجيه لكن إذا تركت ذلك مخافة سبة عليك من الناس أو تشويه للإسلام أو ما إلى ذلك، فالامر يرجع إلى المصالح والمنفاس. والله أعلم وهذه الآراء يعني بين أيديكم. واضح يا أخو؟ طيب. إذا الأصل أنك تؤدي الأمانة إلى من اتمنك ولا تخون وانخانك. ولكن إذا خانك يجوز لك أن تعامله بمثل ما عاملك به لعموم الآيات، وأما الحديث فقد خرج مخرج الاستحباب واضح هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يجوز أيوة ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته، وهذا لأنه أمين كما بينا ذلك في الرهن، الأصل أن ال ال الرجل الذي أودعت لديه مالك أو, أو المستعير منك الأصل أنه أمين وأنك ما أعطيته بطيب نفسك إلا أنت تعتقد أنه سيرجع لك حقك فإذا هلكت العين تحت يده أو تعيبت بجائحة السماوية أو بأمر لا يدله فيه كأن أوقف السيارة في موقف معين ثم جاء طفل وألقى حجرة عليها ف. حطما زجاجها فلا يدى له في ذلك وهي وهذه آفة سماوية وقدر من الله سبحانه وتعالى هذا القول هو قول الإمام مالك وابي حنيفة رحمه الله بتفاصيل معين لدى الإمام مالك رحمه الله فإنه يفرق بين ما يغاب عنه وما لا يغاب عنه وما فيه الشبهة وما ليس فيه الشبهة لكن هذا يعني الأصل يعني ومن الإمام أحمد والشافعي فقد ذهب إلى أن ولاء المستعير والمستودع أو المودع كلاهما ضامنان كلاهما ضامنان واستشهد بأحاديث والحقيقة أنها يعني تكاد, تكاد تكون بظاهرها مؤيدة لقول أحمد والشافعي. وهذه الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه والحديث هو أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب ومعروف أن الحسن البصري لم يروي عن سمرة إلا حديث معدودة بل من من قال لم يروي عنه إلا حديث عقيقه كل غلام مرهون بعقيقته وهذا حديث ليس من الأحاديث الخمسة ولا هو حديث العقيقة ولذلك حديث ضعفه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير وضعفه الشيخ ناصر الأرباني حفظه الله حديث ضعيف لكن له شواهد منها حديث صفوان بن أمية حديث صفوان بن أمية رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل إسلامه فإنه قام أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدرع والأسلحة فقال أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة مضمونة لاحظ كلمة مضمونة والحديث الله من إمام أحمد وأبو داود والنساء عن صفوان بن أمي وحسنه شيخنا بالإجازة الشيخ عبد القادر عرب حفظه الله وبرك فيه وأيضا مما يؤيد هذا ما رواه أبو أمامة الباهذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى قال هذه الأحاديث يعني يمكن أن يقال إن في حالة ما إذا فرط أو لم يأخذ الحيطة والحذر أما إذا قام بما يجب عليه فهو أمين من الأمناء ولا ضمان عليه والله أعلم وقد يمكن أن يقال إنه مع فساد الذمن وكثرة الكذب وتغير الزمان يقال هؤلاء كلهم يضمنون سدا لذريعة التلاعب بأموال الناس وتضييع حقوقهم مع ما يفيده ظاهر الحديث أو الأحاديث في هذا الباب وهذه مسألة قد فعلها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فإنه في العديد من المسائل كان الأمين لا يضمن لكنهم ضمنوه وعللوا ذلك بفساد الزمان فعلى ذلك علي بن أبي طالب وعثمان وغيرهم من صحابة رضي الله وتبارك وتعالى من أجمعين واضح يا أخو ثم قال رحمه الله ولا يجوز منع الماعون كالدل والقدر وإطراق الفحل قال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وَإِلُوا لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَوْنَ صَلَاتِهِمْ سَوْنَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وقد فسر الماعون ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلوي والقدر والحديث رواه أبو داود وحصنه الإمام المنذري في ترغيب في الترهيم وورد عن عائشة رضي الله عنها وابن أباس وغيره من ما يفيد نفس هذه المعاني ونحن في لهجتنا العامية نقول معون لأمور المطبخ وما إلى ذلك وهي كذلك من المعون يشملها النص وقولك الدلو يعني دلو استقايا والقدر القدر يقدر يطلب منك القصعة باش يصوب فيها الاسكسو يصوب فيها شي ما كلا ولا عنده شي ضيوف ومعن نقصه وتباصل ولا معنش نوات جيبه منه ولا نقصه مبالغ ما نكش حقت من هذا من منع الماعون وهذا لا يجوز طيب قال وحل المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها ولا يجوز منع الماعون كذلقي طيب وإطراق الفحل كيف إطراق الفحل يعني عنده غنم وما عندهش تكر يستعير منك فحلك ويطرقها وقد ذكرنا في مجال السابقة أنه لا يجوز دفع المالي إجارة ولا شراء لمسألة إطلاق الفحل بل يجب عليه يعيرك هذا الفحل تطرقه نعاجك لأن هذا من الأخوة ومن الجيرة ومن تعاون بين الناس بالمعروف أيضا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبر ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقع يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها قلنا يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحرها ويعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله وهذا حديث صحيح مسلم فلذلك إذا طلب منك السيارة مثلا أخوك أو جارك أو طلب منك أمرا من الأمور التي يشملها هذا الحديد فلا يجوز لك أن تمنعها وأنت غير محتاج لها إلا إذا علمت أنه مفسد وسيفسدها عليك وسيخربها عليك واضح؟ إذا علمت أن يده يد, يد غير أمينة أو يد متلفة ومع الأسف الشديد كثيرا من الناس اليوم يستعيرون من إخوانهم بعض حوائجهم ثم يتلفونها ولا يصلحونها ويأتي ويباهره ويقول له يا فلان حقيقة أنا أخذتها منك هكذا أو ما إلى ذلك هذا يحز في نفوس الناس فتجدهم بعد ذلك يمترعون من إعطاء حاجاتهم نظرا لأنهم يعني لا يحب واحد أن يعطي أموره للناس ليفسدوها له ثم لا يعتبروا له عند إرجاعها أو لا يصلحوها له ومن السفه أن تعطي أمورك للناس حتى يفسدوها عليك ثم تبقى أنت جالسا قد أضعت مالك وأضعت مصالحك تجلس مغبونا من غير حقوقك لعل في هذا الكلام كفاية قد كنت أود أن نأخذ كذلك درس الغصب لكونه مرتبطا بهذا الدرس نوع ارتباط لكن لعلنا نأخذه في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى قول هذا القول واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين يعني الفرق بين الوديعة والعارية الوديعة أنت لم تطلب مني شيئا أنا جئت لدي عندك وقلت لك يا فلان ليس لدي موضع أضع فيه هذه الأموال أو هذه السيارة أو هذا اللباس أو هذه هذا الصندوق من الكتب أقول أضعها لديك في مكان عندك في البيت فعلاً فتقول لي حباً وكرماً وما تريدها أقول لك يعني بعد أسبوع سآتي وأأخدها هذه ودية أما العار يأتي عندك أقول لك يا فلان يا أبا أيمن بارك الله فيك أنا ليس لدي سيارة وأحتاج أن أنتقل إلى مدينة أخرى لمصلحة معينة فهل تسمح أن تعيرني سيارتك فأنا لا أريد السيارة بالذات أريد منفعة السيارة أو أقول لك يا فلان ليس لدي فتح الباري وأريد أن أحضر درسا منه فهل تسمح أن تعيرني الجزء الأول منه؟ تقول لي حبا وكرما، فأنت تستعيد منفعة العين فهذا فرق هذا يأتي إليه وهذا يؤتى فرق؟ يخلون داخل البيت، مع فينا ما حقيمة، وبعد يبدأوا نخليه على على جار، يأخذ، يحاولون عن من فتنة من هالله هذه، وتبغى تخليه عن هوة، التحية مش هو كيف بالضبط الصورة؟ أنتي هسن... بغيتي تريني حل؟ نعم. تقول لك منا حل حل هو الره والنكل، هو ذا. الرهن مقابل شنو لابقى البيت مقابل شنو يسكن فيه شخص جاني يسكن فيه لابقى هو الرهن شنو هي الصورة ديالو. انت استالفتي مني فلوس ولكن بما انك استالفتي مني فلوس انا مضامنك اشترد دالي فاتن قل لك شوف الله يجازك بخير باش نقاو سليمين وكل شيء انتار ربما تقدر ترجع لي الفلوس ربما تزير ربما انا ما كنعرفش مزيان اللهم خلي لي شي حاجة تبقى عندي هذا هو الرهن اما في هذه الصورة هذا كأنه ايجار لا ايجار من الاول اخر دينات اه هذا عندي عندي نظيف اه تضاعتي فلوس ودا من الاستئجار فلوس وكتسكن في الدار لمده كتقولها المدة عمله المدة عمل نعم تذكر عامله ثلاث سنين كنت دفع الاجاره ديالو وفي يعني هو باش يضمن انك تخرج من الدار لا وديصرف الفلوس يعني هما داكشي اللي كيديروها واش فلوس محتاجة فلوس, محتاجة فلوس على أساس انه كي كروجوا ولا شي على أساس انه عامين عملية السنين كينتجروا <تصفيق> هي الصورة إذا كانت فيها ثمن الكراء بحاله فالجواب أنه رهن عادي أما علش الكراء منخفض هنا يا الله على ما نقلش نجاوه هو رهن فهد قضية أنه ثمن الكراء في قلب الله عمد يسأل فيها أهل ما ليش نسألت الضفر نعم. مثلاً إلى ذات يعني نعم. اكتشفت أن يعني مشوش. مغشى منها جدًا. نعم. يعني مصمم ثمانية. ااا تعطى إذا تقطت وتحبس في واحد رحمة. لأن بعد اليوم خمسة اللي هي قيمتها الحقيقية. على القول الأول لا يجوز هو لأنه نظراً شو سبحان الله لأن الحقوق تضيع فهي على قول شيخ الإسلام لا يجوز ولكن على القول الأول يجوز ويشي قبل ويشي قبل مش يبدأ لا دين كمينة أه أه من عز الله آه أخرى. يعني إذا كان الماعون سيستخدم في الباطل فما أوصل إلى باطل فهو باطل لا يجوز. هنا سؤال من بعض الأخوات إذا أودعت الذهب يعني الحلي رهينة عند أخت لك فهل يجوز لها أن تتزين به؟ هل يجوز لها يعني هل يجوز أن تستخدم الوديعة؟ إذا استأذنتها في ذلك فالأمر واضح أما إذا لم تستأذنها فالأصل أن الوديعة يحتفظ بها ولا تستخدم والله أعلم السؤال الثاني بالنسبة للآلات الكهربائية هل يجوز المنع من إعطائها بحجة أنها تتعطل بسرعة وهي باهضة الثمن أنا قلت الـ الـ إذا كنت ترى أنك إذا أعرت هذه الوديعة إذا أعطيت الماعون أو عارته الناس يفسدونه ولا يصلحونه ويكثر هذا فعندئذ لك المنع لأنك تحافظ على متاعك أما إذا علمت من فلانة بعينها أو فلان بعينه أنه يده أمين وأنه يحافظ على متاعك كما يحافظ على متاعه فعندئذ لا يجوز فالأمر يعني يرجع إلى المصلحة والمفسد كذلك. <تصفيق> افهمتك فهمتك ولى دابا الا بقيتي تتركب عليها بزاف راه حتى هي كتهدا يعني الصيانة تحلتي ليها راه لك الساعه ولكن ما على الرهن هي الأولا... المعون المعون هو مختا الا يستلفه بغى يستخدمه يعني بحال يتقل... بغيتي يعني مم. ما هذا كنت... يعني مم. مم. ما المطبخ ماشي بحال ولكن <تصفيق> ولكن اطراق الفحل الفحل كذلك إذا اطرق كثيرا راه يمكن يمرض سبحان الله يعني الأمور <تصفيق> لا لا ولكن اسمح لي لكن كاين ناس فعلا معروفين ما الحاجة ما كتعطاو بالحاجه ما كيقوموش بها تي كي يتعاملوا بها ماشي بحل ديالهم وهذا يعني بالعاديه الاخوان شكاوي من هذه القضيه هذه كتجبر كيقول لك واعطيتو السياره ومن بعد فسدها وشنوهم ما تيجني و تيقول لي وهي كانت هكا قبل ما تعطيها لي هذا ماشي اخ ديالك زول لك السياره من النوع خلاها ليك و انت باش قضيتي بها اغراض ديالك ينبغي عليك أن ترجع كما كانت هذا هو والله عاد على الحديث نفس الحديث نعم إذا نقاتوا وعوطاتوا واحتفظت بهم زيان يعني يدخل في عموم يعني نفس هذا كان رهن لأن الوديعة مش هي الرهن والله من على نعم غاب ولا أمل من رجوعه. بلد ولا الله عالم هذه يعني الحالة الخاصة يرجع يعني لها فتوها خاصة. ما كيش نص في هي ترجع إلى المصحف المفسد. سلام ويوم؟ لا ما كيش سلام ويوم لا ما كيش نص شرعي في هذا المسألة. ترجع ترجع إلى حكم الحاكم المسلم يعني يعني إنه القاضي يعني وترجع إلى المصالح المتفاسد. أصل الحاكم عندما ينظر ينظر إلى المصالح المتفاسدة. يرى إنه تقول ضيق عليا ولا خبر عنه وما إلى ذلك. واضح؟ هنا بقات عندك تخسر؟ هل هي طعام وليس حاجة فهذا مدد للمدد شي بضاعة ذا نعم وبدد اتخماج واذا اتخماج وفهذا له من يعني هل هي مش تكون يعني فعلت خير للرجل والاصل يعني ربيع الزوجان يعني قال وفعلوا الخير والله اعلم كان تلاست <تضحق> <تضحق> مسؤولا عن زكات الودائع وداعي يزكيها صاحبه. هذا إذا قلنا بزكات الحليلية. أو الم حتى شوف حتى الدين، الدين يزكيه صاحبه على قبر راجح، لا يزكي ال المستدين. فما بلوك بالوداع؟ ولا وراه. نعم. هي المرهونة؟ يعني نفس الشيء يعني يحرتها. كل يف... شيء على قول الجمهور لا على قول الإمام أحمد الظاهر. قياس الحديث أنه يجوز له ذلك الودي على الأصل أنك لا تستخدمها فتركها كما هي والله أعلم أه هذه مسألة الآن إذا لم يعطك حقك تقطع بنفس قيمته من الرهن وترجع له الباقي إذا كان أقل إذا كان أقل وهو لم أعطك أصلاح حقك سأخذ ذلك شيء تحمد الله ولأنك أنت من لوقس الرهن تأخذ شيء هاجم يقدر أي لم تقبلت أصلاح ذلك الرهن ولكن عارف النتيجة لأنك أنت عندما أخذت الرهن تتوقع هذا أو هذا تتوقع إما أن يخونك أو يؤدي ما أخذ فعندما وضعت هذين الاحتمالين فلك أنت تتحمل نتائجه. ما قبلت به في البداية لا تقسم حلس الجالب تبيعها وتاخده أ سبحان الله وهي هي لا فيها تصبح لك. مقابل ما أخذه ما جحدك به أو ما يعني أقل بكثير من ثمن المنزل المنزل وتعطيه ما تبقى منه واه ده وليه تضعونني في مأزق واي متفصيلات وتشي تصير شوف شرح خليل شنو قال في التفاصيل مولى الله وشوف مجموعة دي النووي أما الصور يعني فتشي هو الصور العلماء تكلموا فيها مجمع الفقه الإسلامي وما إلى ذلك الله أعلم. لكن يمكن أن تأخذ من الكتب المطولة الأصول التي بنوا عليها وتفرع عليها مقيمة القرآن قلنا على قول الإمام الشوكاني رحمه الله الذي وافق فيه مالك وأبا حنيفة أنه لا يضمنها بضوارة معينة مذكرة في الكتب يعني إذا كان يغاب عليه لا يغاب عليه ما فإذا كان الخطأ منه يضمنها وإما إذا لم يفعل أي شيء فإنه لا يضمنها كباقي الأمناء ضامن يعني ضمان في علمان ضمان علموا لها، مشي على اللي عنده يعني تحدد المسؤولية نعم. بروحه هذا. نعم. اثبتت المسؤولية على. المسؤولي أو طبعا هي هي جميع هذه المسائل العلماء يتكلمون بشكل عام لكن عندما تحدث المشكلة ترفع إلى القضاء يعني يحكم فيها الحاكم كذا فيبحث ينظر ما سبب هذه اللي. يعني ما هر ليش أنا شيء واحد اليوم عن نزل شيء أمانة قصيرة كانت كبيرة عنش حد ويقولوا اه خسرت ضاع تلفت البقرامات يقول ايه واجزاك الله خير سمحنا ومشي حافظه غالبا ماشي يعني سيقوم أخذ ورد واستفسار وقد يرفع الأمر إلى القاضي لأن الناس لا يسكتون عن مواليهم الكبيرة واتيرجعوا إلى مراء أخرى شوف كما يمكن هذه الأحكام الشرعية لا يمكن تطبيقها إلا بحكم القاضي أو بورع المتورعين لكن كما قال الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس قال شيخ الإسلام المتيمية فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحديد الناصر بالكتاب الهادي والحديد الناصر ومقصود إن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن القرآن تقول يا ما تقول نسب الأحكام الشرية شوش يتبع لكن عندما يكون السلطان المسلم وبيده الشرطة وبيده القضاء والمحاكم الكل يذعن هذا مما يجعل المسلم هذه الأمور يتفقوا فيها مما يعني فعلا تفهم المسلم علاش قائم للدعوة إلى تطبيق شرع الله عز وجل وعلاش يتجشم الصعاء من أجل ذلك وعلاش ومقدار أهمية تطبيق شرع الله عز وجل وأن شرع الله عز وجل ماشي هو حدود فقط ذلك الحدود رأى وراءها ما وراءها علاش يعني بعض الناس عندما يتكلمون عن الشريعة كأنهم يقزمونها فقط في مسألة قطع الأيد السراق أو رجم الزنات أو جلدهم فقط أو جلد السكارة أو ما ذلك الأمر أكبر من ذلك أصل هؤلاء لماذا جلدوا وقطعوا إلا لحفظ الأمن والأمن لماذا يحفظ والقضاء لماذا يكون إلا لأن الأمر لأن أصلا مهمة الخليفة هي حراسة الدين بالدنيا أو حراسة الدنيا بالدين الله أعلم ما. لا لا هذا شرط فاسد لأنه يمنعك لأن هذا الشرط يأتي على مقتضى العقد بالبطلان الأصل أنك إذا اشتريت شيئا امتلكته وأصبح ملكا لك فإذا اشترط عليك أن لا تبيعه إذن حجر عليك في ملكك هذا شرط الفسق يبطل العقد. حلاش؟ برنامج صار منك يعني تستعمل هذا من عليه لا ولكن اسمح لي يعني هذه مسألة أخرى. هذه أنت الآن صحيح اشتريت الشريط لكن لم تشتري حقوق يعني حقوق النسخ. أو حقوق وهذه اللي قلنا الممتلكات الأدبية فأنت فقط اشتريت الجهاز الحديد أما ما يتضمنه فلا يمكن أن تنسبه لنفسك وتتعامل به وهذا يعني العلماء يعني تقرروه وأجازوه بل بالأصبح من يعني الحقوق التي عليه أموال باهضة وكبيرة ولا يجوز للمسلم أن يهتك تتعب غيره الآن كيقلس ويمسكين ويحقق ويعمل ويفعل وانت تجي بردا بردا وتوزع عندك الشعر للناس وتقول لنا العلم مشاع ولا مشاع ولكن اسمح لي كين شي ناس تاعبوا كين ناس دفعوا أموالا باهضة حتى أخرجوا لك هذه الأمور